أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله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 ويأتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسراء يُخْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا دَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذنا لهم عذابا ليما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 نَنغُونَ لَا مُكْرَهَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَرَ مَا تَدْمِيرَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بعد لوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 ومن راد الآخرة خِيَةَ آ سعيها وهو مومن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد ها كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذنوما مخزولا وقضي ربك ألا تعبدوا 129. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما, لهما أف ولا تنهرهما أما وقل لهما قولا كريما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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا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 تلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصباكم ربكم بالبنين واتخذ من الْمَلَائِكَةِ إناثا إِنَّكُمْ لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيد قل لو كان معه الهه كما تقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِمْرَشِينِ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِلَةِ حِجَابٍ مَسْتُورٍ وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ أَدْبَرَ وَأَعْرَضَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ يَسْتَمِعُونَ يستمعون اليك هُمْ هم نجوا يَقُولُ يقول الظالمون ان تتبعون رَجُلًا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لم فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا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 قول دعوا الذين مِنْ من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لا انخرتني الى يوم القيامه لا احسنك الذريته لا الا قليلا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 111. يعيدكم فيه تارة نخى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آسانا والبحث ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من, من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمنوتي كتابه بيمنه فأولئك يقرؤون ونَكِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلَّونَ فَتِيلَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِلَاءٌ أَخِيرَةٌ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِينَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غيره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 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل الْبَاطِلَ الباطل كان زهوقا وننزل من مَا ما هو شفاء ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه واذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جت معنى الصول على آيات بمثل هذا القرآن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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ستفجر لنهار خلالها تفجيرا أَوْ تَسْقِطَ السماء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ زخرف زُخْرُفٍ نُّطَغَى فِي السَّمَاءِ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما من الناس أن يؤمنون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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أين كنا عظاما ورفات منا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم